تحدثنا قبل ذلك عن علامات الفعل وقلنا أن للفعل علامات وهي قد أول علامة قد وقد تدخل على الفعل الماضي والمضارع إذا دخلت على الماضي كانت بمعنى التحقيق او التقريب مثال للتحقيق قد افلاح المؤمنون في سورة طيب من يعرب كلمة المؤمنون فاعل مرفوع بالواو ولا بالواو? واو ولا واو? ها? فيش حرفة في اللوا العربية اسمه واو. ما الاسمه ايه? واو. صح حتى الواد الصغير لما بيجي بيبكي بيقول ايه بيقول و يقول و قد افلح المؤمنون طيب ايه اخرى ماضي دخل عليه قد افلح من زكاها طيب ما الفرق بين زكاها وزكاها ما الفرق بين الزكاء والذكاء ها طيب ايه الفرق بين الذكاء والذكاء اقول فلان ذكي وفلان ذكي يعني كانوا يقولون على ابي العلاء المعري كان ابو العلاء المعري ذكياً ولم يكن زَكِيًّا الفرق كان أبو العلاء المعري ذكيا من ذكاء العقل ولم يكن زَكِيًّا من ذكاء النفس فطبعا من جمال اللغة العربية إن المخرج يغير المعنى السين يقابلها الايه الثاء فواحد من علماء التجويد قابل رجل فقال له اراك كسيرا اراك كسيرا قال له وانا اراك كسيحا الفر هو لو يقصد اراك كثيرا يعني كثير كان يطلع لسانه في الثاء يقول كثيرا أما قال له أراك كثيرا يعني مكسر قال لا تراني مكسر وأنا أراك كسيحا قد أفلح المؤمنون لقد رضي الله عن عن المؤمنين الله مرضى عنا وعنكم يبقى قد إذا دخلت على الماضي تكون بمعنى التحقيق طيب مثال للتقريب ها قد قامت الصلاة طيب قبل ان تغرب الشمس قال رجل قد غربت الشمس وبعد ان غربت قال رجل قد غربت الشمس ما الفرق بين المعنى ها؟ يعني قبل الغروب بعد دخول الليل للتحقيق وصلت طيب طيب قد إذا دخلت على المضارع يكون معناها التقليل وقلنا مثال قد قد يصدق الكذوب وقد يجود البخيل وقد ينجح البليد، قد ينجح البليد. التكثير يدرك المتأمن بعض حاجاته. ربنا يرزقك أن تدرك حاجتك يبقى العلامة قد وتدخل على طبعا لابد من المراجعة لابد من المراجعة والإنسان لما يقبل على طلب العلم لن يتركه الشيطان يقول لك رايح فيه تقول له رايح احضر درس في المعهد العلمي لشغل السلام تيمية يقول لك بعد ما شاب ودوا الكتاب هل هذه الكلمة صحيحة صحيحة غير صحيحة لان الامام احمد سئل الى متى تطلب العلم الى متى تطلب العلم قال مع المحبرة الى المقبرة قيل لابن المبارك إلى متى تكتب العلم؟ قال لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أكتبها بعد أحد علماء المسلمين اسمه أبو بكر القفال حبب إليه العلم وهو كبير ذهب ليتعلم العلم فوجد العلم صعب فانصرف وهو في طريقه وجد جبل ينزل منه قطرات من الماء قطرات الماء تنزل فأثرت في الحجر إنساناً لربنا عز وجل يفتح عليه ما يرد الله به خيراً في الدين من أراد الله به خيراً يشرح صدره للإسلام وللخير وقف عند هذا الموقف فقال والله لأتعلمن العلم فليس العلم بضعف هذه القطرة وليس قلبي بأشد من هذه الصخرة فتعلم فصار إماما فصار إماما فقد تدخل عليه على الماضي والمضارع أحد العلماء الطيبين وهذا مثال لقد تدخل على المضارع كان له ولدا وصالا للرحم برا بولديه فكان يعطيه فتحول حال الولد من البر إلى العقوق ومن الصلة إلى القطيعة فأبو امتنع عن الانفاق عليه فأرسل الولد لأبيها زي الرسالة بدأها بإيه؟ بقد قال له لا تقطع تقطعن عادة بر ولا تجعل عتاب المرء في رزقه بتاعة ابنيش في رزقي. فإن أمر الإفك من مصطح يحط قدر النجم في أفقه وقد جرى قد جرى دخلت على الايه على الماضي وقد جرى منه الذي جرى وعوتب الصديق في شأنه جاوبوا لمس ايه لمس كتف على طول بس خلي بالك الولد لو قال هذا الكلام يبقى وراه اب يحسن ويجيد ان يقول فام جايب عيت له ارسال قال له ايه قال له قد يمنع قد دخلت على ليه؟ قد يمنع المضطر من ميتة إذا عصى في السير في طرقه طبعا معلوم إن المسافر سفر معصية لا يتمتع بالرخصة حتى لا يستعين بالرخصة على معصية الله قد يمنع المضطر من ميتة إذا عصى في السير في طرقه طيب واحد بسافر سفر معصية ونفد ما معه من مال من ماء وطعام يأكل ألا ما يأكلش ما هو سافر سفر معصية هيستعين بالرخصة على معصية الله يأكل ألا ما يأكلش ايه ياكل، يأكل ثم كده استعان بالرخصة على ايه معصية الله يتوب ويأكل بارك الله فيك وحسن الله اليه قد يمنع المضطر من ميتة اذا عصى في السير في طرقه لانه يقوى على توبة توجب ايصالا الى رزقه يتوب وياكل لو لم يتوب من ذنبه مصطح ما عتب الصديق في شأنه ابو قال له كده قال له قد يمنع المضطر من ميتة اذا عصى في السير في طرقه لانه يقوى على توبة توجب ايصالا الى رزقه لو لم يتوب من ذنبه مصطح معه تبا الصديقه في شأنه يعني انت ارجع بر وصل للراحم وإحنا نعطيك يبقى اول علامة قد تدخل على الماضي والمضارع تحقيق تقريب وتقليل تكثير طيب العلامة الثانية السين وسوف طيب يدخلوا على الماضي والمضارع يدخلان على المضارع يدخلان على المضارع طيب مثال مثال للمضارع سيقول السفهاء في سورة سورة البقرة طيب مثال اخر سيقول لك المخلفون في سورة ان هنا بقول الفتح. طيب للماضي للماضي ما تخشش على الماضي تب سوف دخلت على المضارع سوف نصليه نارا نقول نارا ولا نارا نا ولا نا يبقى مفيش حرف في الوراء العربية اسمه ايه نا ما الاسمه ايه نا ماشي؟ يبقى عندي الماضي والمضارع وسوف تدخل على والسين تدخل على المضارع العلامة التي تلي ذلك نجد مشاركات كده عشان ما تنموش ها نعز وجود جديدة تاء التأنيس الساكنة خلي بالكم يا أخواننا كل ما يخص المرأة ساكن صح نون النسوة ساكنة وتاء التأنيس ساكنة والمرأة سكن صح ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها أنا مش عارف مع كل السواكن دي هي مصممة على الحركة ليه ليه بس دنون النسوة سكنة وتاء التأنيس سكنة وربنا جعلوا سكن والنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الغار خائف رجع للسكن قالت والله لا يخزك الله أبدا يبقى ما هي سكنة في كل حاجة والله جعل لكم من أنفسكم والله جعل لكم من بيوتكم سكنة هي بيوت ولا بيوت بيوت لا في حفص حفص بيوت صح? ماشي. خلينا في على قدنا. تاء التأنيف الساكنة. مثال? مثال لمضارع دخلت عليه تاء التأنيف? قالت? قالت ام المؤمنين عائشة? فمن من يعرف قالت ام المؤمنين عائشة? او قالت عائشة ام المؤمنين? ها طب فعل الماضي ده مبني ولا موارد مبني طب مبني على ايه قال لا قال لا يبقى مبني على الايه للتصالي بتاء التأنيث عائشته فاعل مرفوع على مترافه الضم طيب قلنا قد تتحرك تاء التأنيث الساكنة بالكاس يأتي في الامتعان سؤال مثل لما يأتي تاء تأنيس تحركت بالكسر ها. قالت وقال تخرج عليهن وقال تخرج عليهن دف صورة يوسف صورة يوسف قالت امرأة عمران طيب لماذا قال تاء التأنيس الساكنة احترازا من تاء التعنيس المتحرك طيب قلنا لم يذكر المصنف تاء الفاعل وهي علامة مويزة للفاعل ذكرها ابن مالك طيب ولم يذكر المصنف علامة لفاعل الايه الامر طيب علامة الامر ايه يا دكتور دلالته على الطلب وقبوله المخاطب طيب اليوم طبعا الوقت يداهمنا صح نأخذ درس سهل ان شاء الله اسمه الاعراب طبعا يا شباب المراجعة مهمة المراجعة مهمة فلا بد أن الإنسان يدمن المراجعة، لأن الكلام مهما كان الكلام عجبك بعد فترة الإنسان بينسى، لذلك مراجعة الموضوعات لأن الموضوعات من كثرتها تتراكم، فالسهل على المعلم أن يقول تحدثنا في الدرس السابق عن كذا وحديثنا اليوم عن كذا واللي فات مات واللي فات مات. وكان الاولى بينا ان احنا نحضر صبورة لان الصبورة وسيلة تعليمية في حد مدرس هنا طيب. سؤال بقى هل استخدم النبي صلى الله عليه وسلم الوسائل التعليمية بعض الناس يقول لك اخد دبلوم التربون وثرون ضايق والجيش طالت والمش عارف ايه ومحاوله والخطأ ومش صح؟ وبعد كده تاخد الدبلومة وتطلع منها خالي الوفاة تعليمتش منها اي حاج طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم استخدم اساليب التربية الحديثة من يأتي بدليل طب. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال حديثا ردده ثلاثا رسم النبي صلى الله عليه وسلم خطا طويلا وقال هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وعلى جنباته خطوط ايه كمان نعم نعم بارك الله فيك جزاك الله خير ها ايه كمان قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام نداء للتنبيه إثارة الشوق أتدرون من المفلس إثارة الشوق أتدرون ما الغيبة إثارة الشوق المدرس يدخل الفاصل يوم جاي كاتب عنوان الدرس على الصبور صدر ففي عجلة سمحونا بقى اليوم لكي الوقت يعني تصرب نأخذ الإعراب ما هو الإعراب الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظاً أو تقديراً الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظاً أو تقديراً كلمة الإعراب لها معنى في اللغة ما معنى ما معنى الإعراب لغةً الإعراب لغة الإظهار والإبانة والإفصاح ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب تعرب أي تفصح وتبين عن رأيها قبرة في فلان تقول نعم أو لا أما البكر تستحي تصمت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذنها صماتها صح؟ إذنها إيه؟ سكوت علامة الرض يبقى الإعراب هو الإظهار والإبانة أقول أعربت عما في نفسي يعني أبنته وأظهرته واصطلاحا تغيير أحوال أواخر الكلمة الكلمة المعربة الإعراب لفظا وتقديرا. الإعراب اللفظي ان اخر الحرف من الكلمة يتغير. قال رجل، قال رجل. اتقتلون راجلا اوحينا الى رجل الكلمة اللي تكررت كلمة رجل. في المثال الاول اتقتلون جاء رجل اللام مضمومة لأن موقعها فاعل تفسورة هذه صورة القصص غافر غافر يسين وجاء وجاء رجل وفي القصص وجاء من أقصى المدينة رجلا صح؟ يعني مرة قدمنا الراجل ومرة أخرناه ودي لها معنى ولا دلاله مفهوم. انظر إلى هذا الرجل الذي تحمل المسئولية مجرد انشاف الخطر محدق جاء من أقصى المدينة قال يا قوم اتبع المرسلي. اتبعوا المرسلين تبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وإحنا مش متحملين المسئولية نحن لا نقوم في الأمة مقام النملة يستحي والله من الله النملة لما رأت الخطر قامت بالإنذار قالت يا أيها النمل ادخلوا انت باستنعين ما الذي تنتظره انك انت تنتفذ وتحمل الهم وقال الله يا يحيى خذ الكتاب بقوة تحمل المسئولية نملة شافت الخطر قالت يا أيها النم ادخلوا مساكنكم قال رجل او جاء رجل فعل وفاعل اتقتلون رجلا في صورت غافر برضو ماشي طيب رجلا تعرب مفعولا به اوحينا اوحينا الى رجل اوحينا الى رجل صوره ها سورة يونس ووحينا الى رجل مش موجودة طب رجعها بس اذا كلمة رجل مرة مضمومة ومرة منصوبة ومرة مجرورة يبقى الاعراب تغيير حركة اخر الكلمة بس اذا تغيير ايه? لفظي. لفظ يعني واضح اقول جاء المعلم رأيت المعلم ما سلمت على المعلم مر مو ومر ما ومر مي ما مو ما مي يبقى الكلمة تغير حالها لان موقعها العرابي تغير كيف يكون التغيير تقديري؟ اقول جاءهم الهدى جاءهم الهدى تعرب كلمة الهدى فاعل والفاعل دائما مرفوع يبقى المفترض على اواخر كلمة الهدى اللي الالف دي هي دي الف ولا ياء الهدى الف لينه يعني هي ولا ياء ايه اللي عرفك ان هي ها يعني اقول الفتى اخرها الف ولا ياء الف ولا ياء طب إزاي إيه طيب القاضي القاضي أخيرها إيه إيه اللي عرف الفتى ألف لأن ما قبلها مفتوح والقاضي يا لأن ما قبلها مكسور جاء جاءهم الهدى يبقى الهدى فاعل طيب فين أخره الألف المفترض الفاعل مرفوع احط ضم على مين طب من يقرأ اهالي كده بتضم جاءهم الايه اقرأ اهالي كده تنفع عشان كده قالك ده ايه ده ايه ضم مقدرة ضم مقدرة سمعنا الهدى فتحة جاء بالهدى كسرة مقدرة عندي التقدير مرة للثقل وهنعرف امته ومر للتعذر وهنعرف امته ومر للثقل للمناسبة ونعرف امته من ارد ان يكتب فليكتب هذين التعذر في الاسم المقصور الاسم الايه المقصور تقدر عليه العلامات للتعذر فبحد يعرف الاسم المقصور هو ايه? هو ايه? هو اسم مختوم بالف لازمة مفتوح ما قبلها. الف لازمة مفتوح ما قبلها باسم مقصور. و... تظهر الحركة للتعذر. الثقل في الاسم الايه? المنقوص. الاسم الايه? المنقوص. يبقى المنقوص المنقصه وإيه اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ما ما قبلها يبقى المكسور ما قبلها منقوص وده ثقل والمفتوح ما قبلها مكسور وده تعذر والمناسبة عند الإضافة إلى ياء المتكلم كتابي طيب يبقى الاسم المعرب اذا اتصلت به يا المتكلم يكون للمناسبة طيب. هسأل سؤال قل حرم ربي الفواحش قل حرم ربي الفواحش في صورة ايه اخر كلام الاعراف لان عمل الاعراف الاعراف طيب اعراب كلمة ربي قل حرم ربي الفواحش اعراب ايه اعراب تكلم فاعل والفعل دايما مرفوع بايه بالضمة كلمة ربية هي رب واضيفت اليها يا المتكلم فالضمة لا تظهر في فمفاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها حركة المناسبة. منع من ظهورها حركة المناسبة. يبقى حركة المناسبة مع الاسم اللي إيه؟ هالمضاف إلى المتكلم. ماشي؟ أدعو ربي. أدعو ربي. في صورة. أدعو ربي في صورة مريم. في صورة مريم. طب ما معنى كلمة مريم؟ مريم هي العابدة. وإني سميتها مريم تفاؤلا بهذا الاسم لأن تكون عابدة لم أشرك بربي سورة لم أشرك بربي تقرأ النهاردة سورة طيب من يعرب لي بربي هي رب وياء المتكلم وأبلاها حرف جر يبقى رب اسم مجرور بكسرة إيه منع من ظهور حركة المناسبة يبقى إذن عندي التعذر في الاسم التعذر في الاسم المقصور أقول جاء الفتى رأيت الفتى سلمت على الفتى طيب الم... الثقل في الاسم المنقوص أقول جاء القاضي رأيت القاضي سلمت على القاضي والمناسبة في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم إذن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليه خلاص الإعراب كم معنى كم معنى معنى يان معنى لغة ومعنى اصطلاحي معنى لغة ومعنى اصطلاحي ما معنى الإعراب في اللغة الاظهار الافصاح الابانة ومنه اعربت عما في نفسي يعني وضعته ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب تعرب عن عن ايه عن نفسها ولا عن رأيها عن رأيها طب في الاصطلاح تغيير احوال اواخر الكلم مو ما مي جاء المعلي مو رأيت المعلي ما سلمت على المعلي مي قال رجل أتقتلون رجلا أو حين إلى رجل يبقى مرة تنوين بالضم تنوين بالفتح تنوين بالكسر يبقى الكلمة دية كلمة معربة كلمة معربة وخلي بالك كل الأسماء في اللغة العربية معربة كل الأسماء معربة زائد هذان وهاتان واللذان واللتان يبقى كل الأسماء محمد أحمد إبراهيم الكتاب المدرسة المعهد الصبورة المسجد المنبر كل الأسماء معربة زائد كلمة هذان وهتان واللذان واللتان لأن في الامتحان يجيب لك قطع ولك استخرج اسم معرب واسم مبني فعل معرب وفعل مبني فلا بد يكون عندي تصور. أنا بقرأ القرآن، أجي مثلا على صورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عيوجا. الحمد، اسم ولا فعل؟ ما علامة اسميته؟ دخول ال، الحمد لله، لله دي اسم ولا فعل؟ ما علامة الاسمية الجر والايه الجر على عبده على يعني ايه حرف يعني كلمة لا يظهر معناها كاملا الا مع غيرها على عبده عبدي دي اسمه ولا فعل اسم ايه علامة الاسمية الناس سبقت بحرف جر وانظر وانظر كثير من الناس يستنكف لما تيجي تقول له أنت عبد يقول لك أنا حر ضحكوا عليك أنت منتش حر أنت عبد أنت عبد ابن عبد والنبي صلى الله عليه وسلم يفخر بذلك وكان يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك اللهم إني عبدك وابن عبدك ناصية بيدك ماضم في حكمك، فإنت عبد الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا طيب يجعل دية اسم ولا فعل ما علامة الفعالية إن سبق بيه بلم سبق بلم طيب لم دي اسم ولا فعل ولا حرف حرف طب هذا الحرف مختص ولا مشترك نحن قلنا الحروف منها ما يختص بالأسماء ومنها ما يختص بالأفعال ومنها مشترك ما بين الأسماء والأفعال طيب لم مختص بال طب على على عبده الحرف ده مختص بإيه بالأسماء لأنه حرف طيب فين الحروف المشتركة هل وبل وما فأنا بقرأ هسأل نفسي ده اسم ولا ولا فعل طب لو كان اسم ما علامة الاسمية قلنا علامات الاسم كم علامة؟ خمسة ذكر المصنف منها كم؟ أربعة قال الخفض ما قالش الجر قال الخفض طب ايه الفرق بين الخفض والجر؟ الخفض والجر الاتنين بمعنى واحد بس إذا اصطلاح أهل البصرة لهم مصطلح وآهل الكوفة لهم مصطلح وآهل الكفر الشيخ عندهم مصطلح الحديث مش كده؟ طيب الخفض والتنوين التنوين ده عبارة عن ضمطين فتحتين كسرتين عندك علامته تقول لك نون ساكنة تلحق اخر الاسم نطقا لا خطا عشان كده كتير من الشباب الصغير اما تيجي تقول له اكتب محمدون لك بنون صح لانه مش عارف يميز ما بين النون و... والتنوين طيب حد يقول لي على انواع التنوين التنوين خمس انواع في تنوين اسم تنوين التمكين وهو يلحق اخر الاسماء المعربة ليدل على تمكنها في باب الاسمي محمد رسول الله محمد اسم علمت التنوين ما نوع هذا التنوين اسم تنوين التمكين عندي تنوين اسم تنوين التنكير وهو يلحق اخر الاسماء المختومة بكلمة ويه، ويه زي سيبا ويه من سيبا ويه ده؟ عالم النحو الكبير له كتاب في النحو اسمه الكتاب لشهرته سماه الكتاب طب سيبا يعني ايه؟ سيب اسم مركب تركيب مسجي سيب يعني رائحة ويه او ويه رائحة وسيب التفاح يبقى اسمه رائحة ونفطة ويه رائحة أما قلت سلمت رايحة النفط وحمارة ويه وخمارة ويه كل هذه العسماء مركبة تركيبا مسجيا أقولت سلمت على سيبا ويهن يبقى ده تنوين اسم تنوين الايه التنكير عندي تنوين اسمه تنوين العوض أنا لو ضاع مني حاجة وواحد قابلني عايز يوسيني بقول لي روح ربنا يعوض عليك يعوض عليك يعني حاجة ضاعت حاجة وقعت مني. نفس كلام في تنوين العوض حاجة وقعت فعشان كده بنقوله تنوين عوض اما قول رن رن هو اللي تحت الرأد ايه كسرتين عوض عن حرف اللي هو الياء فما سوف كلمة جواء رن دي عوض عن حرف حرف واقع محا من غوا شن اللي ضاع حرف فضع عن حرف في عوض عن كلمة قال الله كل يعمل على شاكلته كل ليه الآية مش كل يعمل على شاكلته ده فيش حرف في القرآن يأتي بغير سبب كل ده تنوين بقول لك خلي بالك ان مكان التنوين ده كلمة يعني الآية معناها كل إنسان يعمل على شاكلته يبقى في عوض عن كلمة التنوين ده عوض عن كلمة إيه؟ إنسان قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه ثلاث تنوين صح؟ يعني بقول لي خلي بالك إنه في كلمة الكلمة دي إيه؟ ثلاث خصال من كنا فيه وجد حلوة الإيمان أخيرا عوض عن جملة يعني ممكن أقرأ آية ألاقي فيها تنوين أعرف إن مكان التنوين ده هو جملة كاملة من فعل وفعل ومفعول مثلاً بتأتي دائما مع كلمة يوم إذ كلا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حين إذن تنظرون حين إذن حين إذن دي التنوين ده هو مكان جملة كاملة يكون المعنى كلا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حين إذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون يبا حين إذ دي تنوين عن إيه؟ عوض عن إيه؟ عن جملة كملة بلغت الروح الحلقوم خلاص؟ عندي بعد كده تنوين المقابلة مسلماء تن تائباء تن ثيباء تن سموه تنوين مقابل له، لأن التنوين ده هو في جمع المؤنث، التنوين ده بيعلحق آخر جمع المؤنث ليقابل النون في جمع المذكر. بقول مسلمون، مسلمات تن، يبقى تن دي تقابل أون في جمع إيه المذكر. خاشعت تن تقابل أون في كلمة خاشعون، يبقى التنوين تمكين، تنكير، عوض، مقابلة. نومو إيه مقابلة. في ذلك القدر الكفاية أقول قول هذا استفر الله لي ولك.